بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ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 هو الرَّحمنَ الرحيم هو الله الذي لا إه إلاهُ المَلِكُ القُدوسُ السَّسلام المُؤمنن المَلكُ القُدوسُ السسلام المُؤمننمهَيمِن العزيزجَار المتكَبّ سَببحانَ الله عََّا يشِكُون سَببحان الله عَما يشكُون هو الله